ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا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 جَسَّنِي بَشَرًا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قُلْ رَبِّي فِيهِ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَدْعُوهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَلِنَدْعُهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى بذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا نسي من منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقق عليك رقبا جنيا فكني والشرب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فقلني انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلمني يوما نسيا فاتتني طغما احمله قال يا مغيما قدئتي شيئا خريا يا اthetaولما فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما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 قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه وندد سبحانه إذا قضى أمرا فإنها يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدون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 إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض